شجرة. ازرع شجرا ازرع زهرا ازرع شجرا اجعل الدنيا كخضراء اجعل الدنيا كخمراء ازرع ثمرا ازرع خضرا ازرع ثمرا ازرع خضرا دون نبع العطاء فالارض دون عطاء ازرع قمحا ازرع نخلا ازرع قمحا ازرع نخلا واحة وسط الصحراء ازرع لَكَ حَقٌّ ازرع Çok <gülüyor>